فيه نبض الارض وثورة الغضب انا الحر رغم كل القيود انا ابن نفحة وعسقلان انا ابن النقب انا الذي تعرفه زنازين السجون انا البركان بعقيدتي وانا النار وانا اللهب موتي لاجل الارض يحييني وعمري لاجل الوطن زهيد واندهب كل العرب اسأل العربية في كل ارض اسأل من يلهيه الرقص ويلهيه الطرب الصمود هويتي والارادة وطني والسجن لي شرب والقيد لي وسام عز ولقب موسيقى موسيقى موسيقى اعيش في سجني كأن النسر يصنع الكبرياء وفي الشموخ مثالا قد ضرب تميزندي ساصنع شمس حريتي فلن ينتفض العالم لأجلي وفي ذلك لا عجب